بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله يضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق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 فإذا لقيتم الذين كفروا فضربوا الرقاب حتى إذا أثنتمهم فشدوا وثاق فإما فإما منم بعد وإن فيداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء صر منهم ولكن يبلو بعضكم ببعض والذين قتلو في سبيل الله فلي يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح باليهم ويدخله الجنة تعرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن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 إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعاب والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة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 سقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آلفا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 لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذم وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومسواكم ويطول الذين آمنوا لولا نزلت سوره ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سوره فاذا انزلت سوره احكمت وذكر فيها القتال رايت الذين في قلوبهم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 فهل عسئتم آت ولايتم آتُفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعلهم الله فأصابهم وأعمى أبصارهم فلا يتدبرون القرآن فلا يتدبرون القرآن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 فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنه اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض ألين يخرج الله ضعاهم ولو نشأنا رينا كهم فنعرفتهم بسيماهم ولا في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنذل أنكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصادقين ونبل وأخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشقر الرسول من بعد ما تبين لهم من بعد ما تبين لهم الهداين يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبقنوا أعمالكم يا أيها الذين آمنوا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبقنوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل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 وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكمها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه والله الغني وانتم الفقراء والله الغني وانتم الفقراء وان تتولوا يستذل قوم غيركم ثم ما لا يكون أمثالكم.